يا موت البرية يا ديال البشرية I sharia ya اشتهيت الاستشهاد لكن اراد الالياء تبقى مثالا للرعاق يا موت البرية يا ضيار البشرية يا وارف الابديه Yeah. yeah.